اذي فيكم الرجال يشوا شريا يا قريه المقرنا الخير والصال والعزه من عقدتنا والحميه تدري تضرب بها عي ناس على طيب فيا والحمية حجا جيا فعاله تسابق للقوا وتي رجيل يوم رجال ووفيا حجا جدي تفسع وتتحمل اثقال وتسقي عداها وصل منيا حي الرجال الصدق او لوفعات ديم رجال يا ربع يلي لقبلت تشرح البال في فيكم الرجال يسوا سرية الواجب الواجب دعا كل الأبطال والعون ياهل العون و أهل الحمية مقرانة العزة و كانت أساس الدولة هالطاهرية و اليوم جار الوضع و الحال و نادى جميع البرية يا كل نشميم احتزم عاص الشال. العمر فاني والحياة منتهية لا شيء بايبقى سواه خير الاعمال فسعوا الى جنات عدن علية شك الطريقة كان غايات وامال واليوم بايصبح حقايق جلية يا قرية المقرانها الخير والصال والعز من عاداتنا والحمية والعز من عاداتنا والحمية موسيقى يا ولد عالليل البلا و تشرح البال كيف يوم رجا لي اشوا شريه الوجه بالوجه تعب لا لا ضال والعونه لنا الان يا ولد العزه وقاع يا كانت أساس تولها طهريه واليوم جرى الوضع وتغير الحق بصوتنا ايش ما ينحت ازمع عصبه شال العمر ثاني والحياة من باهيه لا شيب يابك سوى خيره اعمال فسح ولا جنة تعقدنا علي شق طركه كان رايه توامال واليوم ما بيصبح حدايا يا قريه المقر جمال كل الأطلال والخير مدتهم لما أعلى ساخيا وصلتهم والفكرة في كل منزال مثل الجبل الشباخ الماعدلية يا ارضنا تفداك الأرواح والمال والكف وطبعة ما يفلت خوية هم البلد بايحمله كل رجال والخير له كل الضرق مستوية يا قرية المقرانة الخير والصال والعز من عاداتنا والحمية والعز من عاداتنا والحمية